بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجيدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأتكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بلف عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيراً وقالوا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا خير لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحتبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين ويبيجن الله لكم و الله عليم الحكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا ولا الاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته الله ف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ياموا بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبدا ولكن الله زكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتي الفضل منكم واسعوا ايتاء للقربى والمساكين والهواجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يعقوا ولا يصحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم أو التابعين, او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا لياء منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم ان يكونوا فقرا يغني الله من فضله والله واسع عليم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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغائين رد نتحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ مَثَلُهُمْ الله الَّذِي يَّشْتَري زَرُعًا فَيَأْتِيهِ أَكْلُ الْحَمِيرِ مَا لَهُ مِن نَّفْعٍ هَٰذَا مَثَلُهُمْ لَعَنَّاهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجة كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دري يوخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكان زيتها يضيء ولو لم ترسس نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت بنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوثاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه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 والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المطير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصيفه من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك العبرة لأولي لبصار والله خلق كل ذابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه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 ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وذا أولئك بالمؤمنين وإذا دعوه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَىٰ لَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن مرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة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 ليستخلفنهم في الأرض كما استقلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كَفَرَ كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الحشاء ثَلَاثَةُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ وَأَوَّافُوا عَلَيْكُمْ مَا على عَلَا بَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم آيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإذا بلغ الأطفال منكم الْحُلُمَ فليستاذنوا كما استاذنا الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح لن يضعن تيابهن غير متبرجات, غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَقُومُ لَكُمْ لَا يَكِلُ عَنكُمْ تَأْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر جَامِعٍ على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنون إن الذين يستاذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا